فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا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 وعاشروهن بالمعروف المعروف فإن كرهتموهن فعساء تكره شيئا فعساء تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردت استبدال زوج ما كان زوج وأتيتم إحداهن نقي فلا تأخذ منه شيئا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 وأمهات نساءكم وربائكم التي في حجوركم وربائكم التي فِي حجوركم من نساءكم التي دخلت بهن.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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عتراظا منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وما يفعل ذلك عدوان وظلم فسوف نصلين رام وكان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 أو لا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُ مَا أَمْفَتِ يَمْمَصَ طَيِّبًا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 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم بدلناهم جلودا غيرها ليتوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً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 وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقاً ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَأَبِ اللَّهِ عَلِيماً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ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 مَن يُطِعِ الرُّسُلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ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 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الوسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً فقات الفي سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين أَسَلَ اللَّهَ أَيَّ يَكُفُ بَأْسَ الَّذينَ كَفَروا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَهُ وَأَشَدُّ تَأْكِيلًا مَن يَشْفَعَ شَفاعةً حَسَنَةً يَكُلَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعَ شَفاعةً سَيِّئَةً يَكُلَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وكان الله على كل شيء مقيتام وإذا حويت بتحية فحي بأحسن منها أو ردها إن الله كان على كل شيء حسيبام الله لا إله إلا هو ولا إلى يوم القيامة لا إلى يوم القيامة لا ريب فيه وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَدْنِيٍّ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُنَا أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهَ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 لن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا.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 إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين آفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره.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 فَإِذَا قُمَ أَنَا أَنْتُمْ فَاقِمُ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهْنُوْ ثِبْتِ غَائِلِ الْقَوْمِ ثَكُنُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 اِيَادْعُونَ مِن دُونِهِ اِلَّا اِنَاثًا وَاِنْ إلَّا اِلَّا شَيْطَانًا مَرِيضًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَاتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا أَمُرَّنَّهُمْ فَلَيُبَدِّلَنَّ آثَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ الله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 وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِيَّا تَفَرَّقَ يُنِّي اللَّهُ كُلَّمِ سَعَدِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن الله فَلَن يُضِلَّ اللَّهُ مَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ من دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 ويقولون نؤمن ببعضي ونكفر ببعضي ويريدون أي التخذ بين ذلك سبيلا أولئكهم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يأتيهم أجورهم وكان الله رفيع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 ثمّ تَخَذُّ العَقِلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ دُخُولُ الْبَابِ فَسُجَّدُوا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُو فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا بِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بلطب الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيمة وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيهن في شك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 وكلم الله موسى تكلما رسلا مبشرين ومذيرين لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول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 وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَوْ وَلَا نَصِيرًا إِيَاء إِهَاءٌ نَّاسٌّ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُرَمَّ بِنَاء فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة فسيدخلهم فِي رحمة منه وفضله ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما